لكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من نفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك, ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ما دم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه ثم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك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 وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارغون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون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 و عليكم اني فضلتكم وانني على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا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 انكم تهتدون واذ ظلم موسى طوعه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى باريكم فقتلو انفسكم ان كل داركم خير لكم من دبريكم فتاب عليكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 اغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء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 لِتُقَوَّتُوا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ من مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ولقد علمتم الذين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 وَاَتَتَّخِذُونَهُ هُزُوًا قَالُواْ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن نَّكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُواْ هُنَّ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا دَاهِيَهُ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِهَةٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بطرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البطرة شابه علينا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 و اِفل گیر قَالُوا و قالوا قالوا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اتحد بِهِ تو رَبِّكُمْ دب فلا تعقلون لا تعقلون اولئك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 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وللقربى واليتامى والمسائل وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة والعجم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 وكانوا من قبل استفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا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 خُذُوا مَا آتيناكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا قالوا آتيناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا في سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بئس ما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 علمون من اشتراه ما لموا في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقون مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ مُتَّقِيْنَ أُولَئِكَ مَا لَهُم فِي الْجَنَّةِ إِلَّا مَا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَ لَهُمُ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَ لَهُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا نعم ساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرامها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خايفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاهم عظيم ولله المشرق والمغرب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 ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن تغطى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع علمته قل إن هدى هو المدى ولئن اتبعت بعد الذي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 سَيِّئٌ سَيِّئٌ وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا تَرْفَعُ عَنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا هم يُنْصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِدْرَاسَ مَرَدُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَنِي لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالُوا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 رب لا تقبل لنا السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن دنياتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وبعد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 العالمين. ووصى بها إبراليم بنين ويعقوب يا بني الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أمكم لَكِنْ كَسَبْتَ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارٰةَ تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الَّذِي دَعَوْا إِلَيْهِ مَحْنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ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 وكذلك اجعلنا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 ذَلِكَ أَوْ اثْنَانِ فَأَصْلِحْ بَيْنَهُم فَلا ٹھیک hey, يسر دونك على الاهل الله قل هي مواقيت لناس والحج وليس المرء بان تاتن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 وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ومن الناس من يشري نفسه ابتغام غضاة الله والله روح بالعباد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 سرونك عن الشهر الحرام قدان فيه قلقت فيه كبير وصلت عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج وليه من اكبر حبي الله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 illa ина oh oh of the, the, the, the... مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَيْهِ حَسْبُهُ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ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 إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال له ما هم موتوا ثم أحياهم إن الله لدو فضله على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لك القانوت ملكا قالوا, قالوا ان لا يكون له الملك عليه ونحن احق بالملك منه ونحن احق بالملك ولم يرتسع سبس من الماء پال فَلَمَّا فَصَل طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَبْتَلِيكم بِلَهَبٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهَا فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَم بِهِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَم فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه وولذي والكافرون هم الضاليون الله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 أسألوا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سلام في كل سنبلة مئة وله ذرية ضعفاء فأصابها يعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ل کوئی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 كالسرين The oh. temple يحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسألوا أن صغيرا أو كبيرا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 میں ایک